في زيادة نص ساعة فنود أنكم تكلمون باعتبار وجود الزائرين نود الكلام عن صفة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث الكثير يسأل عنها صفة المشروعة والأمور المبتدعة أولا أحب أن أن هذا الدرس بمسيئة الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك سيكون موعدة في المكان نفسه بعد صلاة العصر مباشرة. هذا الدرس يكون في شهر رمضان المبارك بعد صلاة العصر مباشرة في هذا المكان وفي الكتاب نفسه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي وفي مثل هذه الأيام يكثر الزوار لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الآفاق ونسأل الله عز وجل للجميع القبول والتوفيق والعتق من النار بمنه وكرمه وجوده وفيما يتعلق بالمسنون والمشروع في زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والأعمال التي تشرع في هذا البلد المبارك مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن مجيء الإنسان لهذا البلد يكون بنية لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يكون شده لرحله من بلده يكون بنية زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لقوله لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى قال لا تسد الرحال إلا لثلاثة مساجد وأهل العلم أخذوا من هذا الحديث فائدة عظيمة ألا وهي أن الاتيان للمدينة يكون بهذه النية شد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وصل إلى المدينة يصلي في هذا المسجد ما تيسر له ويحرص على أداء الفرائض في هذا المسجد المبارك فإن صلاة فيه كالف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام صلاة فيه كالف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وهذا شامل للفريضه والنافلة شامل للفريضة والنافلة لكنه صلوات الله وسلامه عليه قال صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة فيحرص على الصلاة في هذا المسجد المبارك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا يحرص على كثرة الجلوس المسجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة وحضور حلق العلم ومجالس الذكر وتعلم القرآن والتفق في دين الله ومعرفة الحلال والحرام فهذا من أعظم ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به في هذا المسجد قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من جاء هذا المسجد لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه فيحرص على ذلك حرصا عظيما ويستحب له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه للسلام وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا, إذا زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه يقول يقف مستقبلا القبر مستدبرا القبلة ويقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبته السلام عليك يا أبته ثم ينصرف والذي ينبغي على من يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه وكذلك القبور الأخرى مثل قبور البقيع والشهداء أن يزورها من أجل السلام ومن أجل تذكر الآخرة كما قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وأيضا يزورها من أجل السلام وقد سئل عليه الصلاة والسلام عما يقال عند زيارة القبور قال تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وينبغي على من زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام الا يتخذه عيدا وقد قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبر عيدا واتخاذه عيدا يكون بتخصيص أوقات معينة إما كل يوم أو كل شهر أو كل سنة أو كل عيد أو نحو ذلك يكون بذلك اتخذه عيدا وقد قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري عيدا وأيضا صح عنه انه قال زوروا قبور ولا تقولوا هجرة والهجر من القول هو السيء منه وأعظم أعظم الهجر من القول الشرك بالله بسؤال المقبورين ودعائهم وأيضا من الهجر البدع المحدثات والأفعال المنكرة التي قد يمارسها بعض الجهال عند زيارة القبور فينبغي على المسلم أن يحذر من ذلك كله ولهذا قال أهل العلم إن زيارة القبور على نوعين زيارة مشروعة وزيارة ممنوعة والزيارة المشروعة هي التي يقصد بها تذكر الآخرة والدعاء لأهل القبور الزيارة المشروعة هي التي يقصد بها تذكر الآخرة والدعاء لأهل القبور والسلام عليهم فهذه زياره المشروعة أما الزيارة الممنوعة فهي كل زياره تقع من الزائر مخالفة لما كان عليه هديه عليه الصلاة والسلام ولما وجه إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومن يأتي إلى القبور سواء قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر صاحبي أو قبر الأولياء أو غيرهم من أجل دعائهم من دون الله فهذا أعظم أمر بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بإنكاره والنهي عنه وتحذير الناس منه صلوات الله وسلامه عليه فيجب على المسلم أن يحذر من ذلك أشد الحذر فالموت لا يدعون بل يدعى لهم الموتى لا, لا يدعون بل يدعى لهم ولا يطلب منهم بل يطلب لهم في التشهد ماذا نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالنبي عليه الصلاة والسلام وعباد الله الصالحين لا يدعون الذي يدعى هو رب العالمين والدعاء إنما يتوجه فيه إلى الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجيب دعوة الداعي إذا دعان قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فيجب على المسلم أن يحذر من ذلك أشد الحذر وبعض الجهال ومن لا علم عندهم بدين الله سبحانه وتعالى يقصدون قبور قبر النبي وقبر الصالحين من عباد الله من أجل دعائهم من أجل دعائهم ومن أجل طلبهم أمورا لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى وهذا كله من الشرك الذي بعث نبينا عليه الصلاة والسلام بالنهي عنه وإنكاره وقد قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا ندا نكرة جاءت في هذا السياق سياق الشرط من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار فالعبادة ومنها الدعاء حق لله جل وعلا فلا يسأل الا الله ولا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يطلب المدد والعون والشفاء والعافية إلا من الله سبحانه وتعالى والمخلوقات كلها عبيد لله مربوبة لله مسخرة لله فلا يدعى إلا الله جل وعلا وأيضا من يزور القبور عليه أن يحذر من البدع ومن المخالفات بكل أنواعها والضابط في هذا الباب الذي يضبط المسلم نفسه عند زيارة القبور أن يحرص على أن تكون زيارته مشروعه لأن كل عمل ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه والذي دل عليه هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور أنها تزار من أجل تذكر الآخرة قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وأنها تزار من أجل الدعاء للموتى السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية ما يتعلق في القبور التي تزار في المدينة ثلاثة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبي وقبور البقي وقبور الشهداء وقبور الشهداء شهداء أحد فيزورها من وصل إلى المدينة لأجل السلام ولأجل تذكر الآخرة والمساجد التي تشرع زيارتها في المدينة مسجدان هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ومسجد قباء وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام انه كان ياتي قباء كل سبت راكبا وماشيا قيل كل سبت أي كل يوم سبت وقيل كل سبت أي كل اسبوع وصح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كاجر عمره كان كأجر عمره فيحرص الزائر للمدينة أن يتطهر في بيته وأن يذهب, وأن يذهب لمسجد قباء وأن يصلي فيه فيفوز بهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل وليس في المدينة مساجد تسرع زيارتها وورد فيها ثواب عن النبي صلوات الله وسلامه عليه غير هذين المسجدين المسجد النبوي ومسجد قباء ونسأل الله الكريم لنا جميعا التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعون على كل خير. أحسن الله إليكم يقول السائل الاضطجاع بعد سنة الفجر هل يكون ذلك في البيت أم في المسجد وهل كان صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا الاضطجاع الذي جاء من هدية عليه الصلاة والسلام؟ أنه يصلي نافلة أنه يصلي نافلة الفجر في بيته خفيفتين أنه يصلي نافلة الفجر في بيته خفيفتين ثم يطجع ثم يطجع اتجاعة يسيره أو خفيفة على جنبه الأيمن ثم ينهض صلوات الله والسلام عليه للذهاب لصلاة الفجر في المس، فهذا الذي ثبت عنه وقد مر ذكر ذلك من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهذا للتجاع مبني على حاله عليه الصلاة والسلام في العبادة مبني على حاله صلى الله عليه وسلم في العبادة فكان عليه الصلاة والسلام كما مر معنا ينام من أول الليل ثم إذا كان منتصف الليل قام وصلى صلوات الله وسلامه عليه سدسي الليل من منتصف الليل يصلي بمقدار سدسين من الليل ثم ينام السدس الأخير من الليل صلوات الله وسلامه عليه وهذا مر معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ثم يصلي نافلة الفجر في بيته بعد الأذان ثم يطجع، ثم يطجع، وهذه الاطجاعة لعل الحكمة منها والله تعالى أعلم ليكون ذلك أنشط في أداء صلاه الفجر أنشط في أداء صلاة الفجر فهذه الاطجاعة تتناسب مع حاله صلوات الله وسلامه عليه من قيام الليل والعبادة التي تكون منه صلى الله عليه وسلم نعم. يقول ما معنى صلاة الأوابين حين ترمض الفصال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال الأوابين من الأوبة والاواب هو كثير الرجوع إلى الله عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه تبارك وتعالى وزجر فصلاة الأوابين أي أهل الاوبه وكثرة الاوبه إلى الله عز وجل والإقبال على طاعته سبحانه وتعالى حين ترمض الفصال والفصال المراد بها صغار, صغار الإبل صغار الإبل عندما تبدأ تشتد حرارة الشمس في في الضحى عندما تشتد حرارة الشمس ترمض الفصال يعني تبدأ تحس الفصال بحر الرمضاء حر رمضان المراد حين ترمض الفصال يعني حينما تبدأ الأرض تحتر من من الشمس قال صلاه الاوابين حين ترمض الفصال والمراد ان هذا افضل اوقات صلاة الضحى وصلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبل الزوال بربع ساعة يعني من بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا إلى قبل زوال الشمس بربع ساعة هذا كله وقت صلاة الضحى وأفضل ذلك حين ترمض الفصال عدد من الأسئلة يسأل عن قضاء الرواتب إذا فاتت الرواتب على الإنسان هل له أن يقضيها صلاة الراتبة, صلاة الراتبة عرفناها وهي ثنتي عشرة ركعة قبل أربع قبل أربع قبل الظهر وثنتين بعدها وأربع بعد المغرب وثنتين أه أه واربعا بعد المغرب وثنتين, وثنتين عفوا بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر هذه ثنتي عشرة ركعة راتبة وهل تصلى إذا فات وقتها إذا كان الإنسان حريصا عليها ومحافظا عليها ومعتنيا بها وفاتته فأرجو الله تعالى أعلم أنه لا بأس وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قضاء, قضاء الراتبة فإذا كان مواضبا عليها معتنيا بها محافظا عليها يصليها أما أن يهملها ويفرط فيها ويقول انا اصليها بعد ذلك فلا يصلح مثل هذا التفريط لكن إذا كان من أهل العناية بها والمحافظة عليها وفاتته فلا حرج إن شاء الله أن يصليها بعد الظهر مثلا إذا فاتته راتبت قبل الظهر نعم يقول هل يصلي الزائر لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم النوافل في مكان إقامته أم في المسجد النبوي باعتبار أن الصلاة فيه كألف صلاة فيما سواه وهو زائر غير مقيم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة وهذا عام للزائر والمقيم ومن تمكن من صلاة النافلة في المسجد ولكنه لم يصليها فيه رغبة في كسب الفضل في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة فإنها تكون في حقه أفضل من صلاته لها في المسجد النبوي أفضل من صلاته لها في المسجد النبوي فصلاة الرجل في بيتي أفضل إلا المكتوبه هذا يشمل المقيم والزائر على حد سواء ومن كان مثلا صلى المغرب في المسجد وأراد أن يبقى إلى العشاء يصلي الراتبة في المسجد وهما جور على حرصه على البقاء في المسجد إلى العشاء والنوافل المطلقه النوافل المطلقة ان صلاها في المسجد فله ذلك وان صلاها في بيته فله ذلك ولكن صلاه الرجل النافلة في البيت أفضل نعم هنا عدد من الاسئله عن العمره السؤال اول يقول هل تجوز هل تجوز العمره لاثنين بنيه واحده كالوالدين مثلا لا يجوز ذلك يعني إذا اعتمر الإنسان إما أن يعتمر عن نفسه أو يعتمر عن غيره لكن لا يجمع نيتين في عمره واحدة مثلا لا ينوي بالعمرة عن نفسه وعن وعن والده ولو نوى عمرة عن نفسه وعن والده, وعن والده وكان لم يعتمر عن نفسه تكون هذه العمره عن تكون هذه العمره عن ولا يصح ان يجمع في عمرة واحدة بين نيتين عن شخصين وإنما تكون عن شخص واحد وإذا كان سبق له أن اعتمر عن نفسه وأحب أن يعتمر عن والده فله ذلك ويكون مأجورا على ذلك لكن بشرط أن يكون, إما أن يكون والده إما متوفى أو مريض مرض لا يرجى برؤه نعم يقول هل الركن اليماني يقبل ام يلمس فقط الذي جاء فيما تعلق بالركن اليماني هو مسحه فقط لمن تمكن من ذلك ولم يرد تقبيله الذي ورد فيما تعلق بالركن اليماني هو مسحه فقط و... وايضا اذا مر به ولم يتمكن من من المسح لا يشير ولا يكبر لا يسير ولا يكبر لكن إن تمكن من مسح الركن اليماني مسحه وإلا مضى في طوافه نعم سؤال الثاني يقول الحجر الأسود عندما يلمس باليد هل تقبل اليد إذا لم يتمكن إذا لم يتمكن من تقبيله يلمسه بيده إذا لم يتمكن من من تقبيله يلمسه يمسح الحجر بيده ولا أذكر الآن فيما تعلق بتقبيل اليد والله أعلم ويقول كذلك إذا كان بعيد وأشار إلى الحجر هل يقبل اليد؟ لا في الإشارة هنا لا يقبل اليد لا يقبل اليد وإنما يسير ويكبر ويمضي دون تقبيل يده نعم رجل أحرم من ميقات اهل المدينة واعتمر لنفسه ثم يريد أن يعتمر لأخيه فمن أين يعيد الإحرام؟ إذا وصل إلى مكة معتمرا وكان عنده سعف الوقت فالأفضل له أن يبقى في مكة يكثر من الطواف ويكثر من العبادة وذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن وكما قال العلم لا يخرج من مكة من أجل أن يعتمر فإذا كان عنده وسعة من الوقت يبقى في مكة ويكثر من الطواف ويكثر من العبادات وإذا تهيأ له في سفرة أخرى عمره وأحب أن يجعلها عن أخيه أو عن أمه أو عن عبيه أو عن أحد أقاربه أو عن شخص آخر فله ذلك لكن لا يخرج من مكة من أجل أن يعتمر إذا كان عنده وسعة من الوقت يبقى في مكة ويطوف ويكثر من الدعاء وتلاوة القرآن فهذا خير له نعم يقول هل زيارة المقابر الثلاثة بالنسبة لزائر المدينة حتى في حق النساء الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة أن المرأة لا يشرع لها زيارة القبور لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور والمرأة فيها من الضعف فيها من الضعف ما لا تتمكن منه كثير من النساء من ضبطها لنفسها عندما تزور القبور وايضا هذا عرضه لحصول بعض المفاسد والمنكرات عندما تدخل النساء والقبور مع الرجال فهذا ربما يترتب عليه منكرات تتعلق بالنساء وتتعلق بالرجال فالصحيح من قولي أهل العلم والله تعالى أعلم أن المرأة لا يشرع لها زيارة القبور الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد